ان نقدم لكم في تسجيلات الفرقان العلميه هذه الماده والتي هي بعنوان شرح كتاب قاعده عظيمه في الفصل بين عبادات اهل الاسلام والايمان وعبادات اهل الشرك والنفاق وهو كتاب فيه ماده عظيمه النفخ قام تأليفه شيخ الاسلام ابن تيميه ولقد قام بشرحه فضيله الشيخ محمد حسن عبد الغفار والان مع المحاضره العاشره والتي هي بعنوان الشفاعه ونترككم مع المحاضره بسم الله نحمده ونستعين ونستغفر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 أطاع الله نبيكم فأنتم نبيون وأصحاب إن الله تعالى عليكم راقينا يا أيها الذين آمَنَ اتقوا الله وكونوا قوما شديدا يضح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يقاتل الله ورسوله ففليفاجئكن عظيما ان بعضا من اضطاق الحديث كتاب الله واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثه بدعه وكل بدعه في ضلالة. وكل ضلالة في النار ننتقل إلى ستاب القاعدة ونستقل إنه هداء ليست فيه أطالة لكن نحوم حولها مسألة مهمة جدا مسألة الشفاعة ما معنى الشفاعة لغة ما شرعها أستهل مثل الكلام أستمى رائحة الإتقان ما معنى الشفاعة لغة ما شرعها بس دي لغة ما شرعا لغة لا نعم أحسنت الشفاعة لغة أن تجعل لغة ليه الواحد تجعله اثنين هذا معنى الشفع الشفع انك تجعل الواحد اثنين هذه لغه وشرعا او اصطلاحا لا هو الواقفه او التوسط عند المعظم لجلب خير او جلب ذر للمشروع له يعني محمد يشفع عند امير عند وزير عند رئيس معظم يشفع عنده لاحمد حتى ياخذ له خير او يدفع عنه ضر اذا الشفاعه هو التوسط للغير عند معظم لجلب منفعه او دفع مضره هذا معنى الشفاعه الشفاعه شفاعتان شفاعا مثبتة وشفاعة المنفية طب لأنا على شفاعة أقول إن الناس في قبوله قد التقنى صاحب القرن القرن كان قرن من سلم صاحب صاحب القرن القرن وأصغى له نوفه فينفق ونحن على مخروبة الساعة الناس الله ربنا لميتنا على مخروبة فينفقوا بالصول النفقة الثانية فإذا الناس قيام ينظرون كلهم يحشرون على أرض غير الأرض وتماء غير السماء فيحشرون حفاةً عراق غرلاً ما معنى غير مخسنين فيحشرون ايضا قد وصل العطش مبلغه لهم والقرب اجتبت عليهم وكما قلت حفاةً عراق قالت عشة مندهشة يا رسول الله عراق قال عراق فقالت يا رسول الله ينظر بعضنا إلى بعض أو ينظر الاخ إلى عورة اخيه فقال ابن الصديق الأمر أشد من ذلك الشمس تدنوا من الرؤوس قدر مئة قدر شف وكما قيمت قبل ذلك الإنسان يغرق في عرضه منهم من يصل العرق إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى منهم من يصل العرق إلى حقين منهم من يصل العرق إلى صدره منهم من يصل العرق إلى وجهه منهم من يلجمه العرق الجامع فيجتمعونه ويشتد الامر عليهم وكما وصف الله جلال في علامه يعني أردنا الله إن الساعة شيء عظيم، يوم ترى اكملهم. يوم ترونها تذهب لكل مرضاعة عنا وترى الناس ثقارة وما هم ولكن حلاب الله وهم ثقار يتخفضون يقولون ألا ترون ما نحن فيه ألا ترون ربنا يكشف عنا هذه القربة ألا تشعرون بما نحن فيه من كرم شديد فيقولون نتشفعه فإذا فيقولون من نجعله وسطا بيننا وبين ربنا آدم عبد خلق الله بيده ونبقى فيه من روحي فإذا همون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت خلق الله بيده فيك من روحي ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغنا إشف عننا عند ربنا لماذا يكشف عنا لا بالقضاء ليأتي ويصل. أبا ونادوا ينادي كل يقضي علينا ربنا. كثير من منها ينتظرون المحاكمة، والكل سينتظر المحاكمة عند الله. والفارس البعيد، الفارس البعيد، انتظار المحاكمة من البشر أمر هين. يدور في ساعة ساعتين في دقيقة. أما المحاكمة عند الله في الجنة فيقوله. فالكل سأنتظر إجياء مدى السراء والقرض شديد حتى أن آدم يقول سلم سلم الله فسلم سلم فيقول ليس ليه فيقول اذهبوا إلى نوح أول رسول فيذهبون إلى نوح عليه السلام فنوح يقول ليس ليه ويذكر خطيئة اذهبوا إلى ابراهيم الأنبياء فيذهبون إلى ابراهيم فيحيلهم على موسى يحيلهم على عيسى وكل نبي يقول لست لا لست لا لاء اذهبوا الى كلاه ثم يقول عيسى عليه السلام اذهبوا الى محمد بابي هو وامي اذهبوا الى محمد فيقول محمد ابي هو وامي انا لها انا لها فيذهب صلى الله عليه وسلم عند العرض فيسجد هذا هو المقام المحمود تكرمه لله في محمد صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق ان الله الذي هو امام الخلائق لا يقبل احدا يشفع في الخلاء بين الناس الا محمد صلى الله عليه وسلم فيأتي كرامه في محمد عند العرش فيخر ساجدا فيعلمه الله محمد يسمع لله ديال فيطال له بابه له يا محمد اذن اراثه وتنفعه واشفع شوشة شرعة، فيتوصل من سلم بنعمة شرعة، عند ظليل في ليصل بين الأباء، وعند ظليل في أولاد، فيتصل بين الأباء، واول من يفضل الله للا بيولاد بينهم او يفضل بينهم او اول من يحكيم الله للا بيولاد هي الامة الاسلامية قبل ذلك كما قلت بيكارك الشديد يخرجون فيضرب قبل الشفاعة يضرب الجد كما قلت فيضرب الجد على جهنم على الجهنم الجزء هو السراب الذي يعبرون به يوم العالم من يعرض عين عيني يا رب العالمين. الأم للسماء تقط والأم من يأتي لها النار حتى بها سبعون ألف ملك يأتون فيه يحملون زماما واحدا. فيها سبعون ألف كل يحمله أو يجره سبعون ألف ملك النار. يعني ناسها الله في علاقة من نجينا منها فتأتي النار ويزرع الجزء بين النار وبين الجنة وتطفق أمة الإسلامية على الصراط ويصل في النسلم الصراط كما ثبت ذلك عن عيشة نونس الأحمد أن النسلم واصف الصراط هتصل من الشعب وأحد من السيف فيه كلاليف خطاطين تفضل الناس الكلاليف كما وضعها للسلام كالشوف الكعدام كأنها إذا أخذت ديالي أحد أو برجل أحد أو بجسد أحد لن يبوت منها لابد أن تنزل به على نار جهنم معالو الله والنبي السلام يقول كل الأنبياء لا أحد يتكلم كل الأمة همس وحكول وما أحد يتكلم في هذا الموقف العظيم الرسول ماذا يقولون؟ يقولون اللهم سلم هذا مبطولة إبراهيم ونوح وموسى وعيزة أول العجل من الرسل والأنبياء يقولون اللهم سلم. سيّم ويقوم بمسلم أبور الناس على الزراف فالمؤمنون الخلّر الذين اتقوا ربهم وأدوا وانتعوا عن المحرمات والله ما يعلم منهم من أبوهم من ربهم وتقرب لله من النواقل في الصلاة فيمرون كصرفة عين صرفة عين صرفة العين هكذا صرفة العين أسرع كأليويد الخير أسرع طب كالريح المستنى أسرع أم طرفة عين طرفة عين فواته صلى الله عليه وسلم الأول لدينا هي الأمة للسلامية ورجاء قال للسلام أنا وأمتي الأول من يجين الطرفة الحمد لله لأننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيجين أن يتجاوز الطرفة أمته كطرفة عين كالريح المستنى كأجاويد الخير كطيب وايضا منهم من يمشي ومنهم من يزحف واخر هذه الامه رضورا على الصراط هو من يحبو على الصراط منهم المكرد منهم الذي تحطه الكلالين ومنهم الذي يخدش لكن يمشو بفضل الله عليه اللهم اجعلنا من ممن يمر على الصراط طرفه عين وهذا يفطره انما فسره بقوله تعالى وإن منكم الا قال هو المرور على الصراط. فالله مخلص تلم ودعنا ممن يمر على هذا الصراط بذات كذبة عين. الشديد يشعر منا في يد محمد صلى الله عليه وسلم في إشفاء الخلاء. أفترضنا لغة ولا إشفاء خلاة إلا محمدا. أي محمد. ولا إشفاء خلاة إلا محمدا. هل صحيح ولا غير صحيح؟ لا صحيح. في الاستثناء يصح الوديان. لا لو قل عيونا. هي هل هي سلمة ولا ذمّة؟ النفي الهنفي يعني هو ناصف هنفي في الوجه هذا الذي اذكر وممكن يكون فيه هيك صح نقول تشرب منه الا قليلا وايضا الا قليلا يبقى نريد ان هي تكون تمام تمام النقص المنفي لزاما ها لذاما ان تنزع لا تنزع الا وتاتيع حسب البدليه حسب موقعها من الاراضي نعم فلا يشفع فينا إلا محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع فينا الا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الشفاعه يا المقام المحمود واقول الشفاعه شفاعتها. شفاعه شفاعه منفده وشفاعه منفيه أما الشفاعه المنفيه هي الشفاعه, الشفاعة لاهل الشرك الشفاعه اللي فيها شرك هي شفاعه منفيه اولا التحديد العام الشفاعه كلها بدايه نفسيه كما قال تعالى الايه قل لله الشفاعة جميعا فإن يفعاء الحب القفل، أن يفعاء العبود بله للا يفعله أنا هو أصل على الأصل了 لأننا نقول إذا كان تشبعه لله في علاه فإنه لن يأذن لأحد أن يشفع إلا بالشروط التي يشفع الله أتحد dengan confiance يمكن لأحد أن يشفع دون الإذن الله اللي للإồiان فما an المخلوق المخلوق لك أن تشفع عنده دون أن تستاذ لو أنت لت الحظ عنده ول کوتى عنده معظم ممكن أن تدخل عليه وتشفع دونه انتهت بتأذنه فالإلى الله للأسئة سبحانه وتعالى لا لا احد ياشت عنده إلا بالإذن جماعة الزنوائد ان الشفاعة جميعان لله للأسئة والشفاعة شفاعة و جميع و الشفاعة م وأوسطية الشفاعة المطرية لي الشفاعة الذي فيها الشلم او الشفاعة لأهل الشلم لا يمكن ان يقسم الله شفاعة لأهل الشلم و على ذلك عظيمة جدا و كبيرة للسلم flu اما الجثا ف قالوا تعالى وانفقوا مما رزقكم الله وان أي ايات ايام لا فيه ولا ولا شفاعه نفسه ما في شفاعه ابدا ولا شفاعه وسنبين هذه مجمله سنرين من تفسير هذه الافه ان المقصود بها هي شفاعه من الكافرين طبعا ذلك الله يقول لا فيه ولا خله ولا شفاعه, ما نفس ما شفاعة, ولا شفاعة. الشفاعه ما ما ولا شفاعة. نفس شفاعة. هذا مجمل فيفسر بعد ذلك بآيات أخر أنه لا شفاعة يعني لا شفاعة على الكافرين لا يمكن أن تحمل على الكافرين والمؤمنين وأيضاً قول الله تعالى يا من إسرائيل الجنة الأعمالية التي أنا عمت عليكم وأني تصلتكم على العالمين واتقوا يوماً لا تجزي أفضل عن نفس شيئة ولا هذا صحيح لكن الربع الثانية ها ولا يقبل منها ولا يقبل منها شفاعة ولا هم يمتلون. صحيح طيب هنا أفضل هنا شفاع دل على عدم قبول الشفاع أيضا هذه مفسرة بالشفاع على والدليل على ذلك من الكتاب <تصفيق> أحسن ها نفهم شفاع شافعيين وأيضا قول الله على الثاني مهم في النص ها فما لنا من شفعين ولا صديق حميد اعوذ بالله من غضب الله اذن الشفاعه المنفيه هنا الشفاعه المنفيه لاهل الشرك فلا يمكن ان يغفر الله شفاعه لاهل الشرك واما استغفار ابراهيم ثم جم مصيانا يشفع في أبيه إنه سيتبرا منه كما قال الله تعالى فلما تبين له انه معدوم بالله تبرأ منه ان ابراهيم الاوام حليم هذه الاظهار لان إبراهيم عليه السلام لا يمكن ان يشفع في ابيه اما الشفاعه الثانيه وهي الشفاعه المخفه هذه الشفاعه انقسم الى اوثان شفاعة من خاصة بنبينا تكرمت الله لمحمد صلى الله عليه وسلم اكرم الخاصة على الله للنبي علاج شفاعة خاصة فيه على انواع كذلك النوع الاول الشفاعة فيها للموت ولا بي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم لان ناس عندما اشتبت عليهم الكرفة يقولون ان كل نبي يقول كل نبي لك لها لك لها حتى تأثير النسلم يقول انا لا انا لا ثم نسلت تحت العرش يا محمد عفا رأسك وتلتبع ضعه تشتع فهذا المقام المحمود وهذه الشفاعة خاصة لنبينا صلى الله عليه وسلم تذكرونك بيها لنبينا أيضا شفاعة أخرى خاصة برسولنا صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة والتوافط ليدخل أهل الجنة لا يمكن ان يرضي ربه ولا يمكن بحال الاحوال ان يقبل الله الا اذا من الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعدما قضى الله بين الاهل وبعدما قضى لاهل الجنة الجنه وبعدما قضى لاهل النار النار اذ اهل النار يستحضرون في النار لا يحتاجون الى شيء اما اهل الجنة فيمكن ان يدخلوا الجنة ويكمن انتمائهم في الجنه الى بعد سماه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ان من سلم يأتي على باب الجنه فيشفع لاهل الجنه يدخل الجنة فيقول الملك من فيقول محمد فيقول نعم بك أمر يعني لا أفتح إلا لك فيقول نعم بك أمر فلا يدخل أحد الجنة حتى يشفع نفسنا من الجنة يدخل الجنة بأبي هو وقوم بناس الله أن يشفعه فينا أو يجعلنا يؤهلنا لأن شفكه نبينا فينا الشفاعة الثالثة القصة في الله صلى الله عليه وسلم ويجري أيضا لا يشاركه أحد فيها شفاعة لعمل كامل مع أن الله نفى الشفاعة بل ونهى عن الشفاعة لكابريد إلا للنبيل في عمه ابي طالب في عمه طالب في ذات مرأة جاءه العباد قال ما فعلت لعمك كان يناسره عنك ولنصرك ماذا فعلت أسره وكان أحروفك فقال لولا أنا يعني لولا شفاعة لولا أنا فكان في من النار هو لشفاعه النبي يعني في النار او قال يلبس علينا من النار يلببينها دماغه فهذه شفاعة من سلم. وحتى هذه الشفاعه لم يقبلها الله ايه كامله استثنى شفاعه جبريل ليخفف لا ان يعفو عنه كليته بل من يقبل الله شفاعه النبي عمي كامله طالب منه ان يخفف عنه العذاب فهو يلبس من النار يغري بهما دماغه والعياذ بالله هذه ايضا الشفاعه خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الاقسام الثلاثه التي تاتي هي عامه يشارك فيها محمد صلى الله عليه وسلم والانبياء وايضا يشارك المرسلون في هذه الشفاعه ويؤمنون والمرائجه هذه الشفاعه تن ثلاثه منها اولا الشفاعه في الذين طبعا أنواع الشفاعه الأولى الاول بالاتفاق اتبق العلماء فيها اتبق العلماء عليها الا بعض المتطلوب الذين انكروا عصالة ان يكون عبد المطلوب في النار هؤلاء الذين ابتدعوا هذه البدعة المميتة لكن الكل اتبقت كلمة اهل السنة والجماعة على الشفاعة او الاختام الثلاثة بالشفاعة الضفة بالنبي صلى الله عليه وسلم الاختام الثلاثة التي استدعته ما انكرها الا المعتدر والخوارج. منها شفاعة النمسنة في اهل الجبائر الذين استحقوا النار ألا يدخل النار؟ الذين سحقوا النار ألا يدخل النار؟ وهذا عجب بمعنى أن الذين فعلوا الكبائر وغلب سيئاتهم على حسناتهم وقد قضى الله أنهم من أهل النار يشف النبي فيشفع إيم ويشفعون فيشفعون ويأتي الأنبياء والمتن فيشفعون فيقبل الله الشفاعة فلا يدخلهم النار. هذه الشفاعة عظيمة جدا في آل الكبائر والدليل العام على هذه المسألة صلى الله عليه لأهل الجبائر منهمات أمات شفاعتي لأهل الجبائر من أمات كان الله للسلام وصح عنه أنه وقال لا من نبيه إلا وكان نساء وزاعهم خلابا وخبأت دعوتي شفاعة لأمات فأدخل تحتها العصار فأدخل تحتها الأبرار الذين على تقال فأدي شفاعة عظيمة جليلة أيضا مستدل لها خاصة حديث النسلام ما من رجل يطل عليه أربعون إلا شفعهم الله فيه ما وجه جلالا هذا الحديث أستذلوا بأن هذا حديث رجل ناس يطلي عليه أربعون فيشفعنه الله فيه فأنا أستدل لهذا الحديث على أن الله يقبل الشفعاء بأهل الكبائر الذين تحط النار بألا يكلوه وجه الدلالة هذا حديث شغاف أهلن نعم فهم يدفعونه في رجل صدق وجه ثاني وجه ثاني نعم هو يقبل شفاع قل فيشفعون فيه فنقول رجل ناقرا يعني إيش ناقرا يعني أخذ دخله المؤمن الباع وأيضا الفاجر الطالح يدخل جهدا فإذا كان الفاجر الطالح والفاجر الطالح بمعنى أنك إذا تغلب على حسنات فيشفع الله الذين صلوا فيه ويطلل شفاعاتهم فيه معنى ذلك أنه جعل الحسنات تغلب على السيئات فأجي فيها دلالة على الشفاعة لأهل الكباب الشفاعة الثانية التي أيضا تعمل شفاعة في بعض أناس جعل الله لهم منزلة فيشفع النبي ان تكون له منزلة ارفع واعلى من هذه المنزلة كرجل منحه الله منزلة عليا وابوه في منزلة دوليا فالنمثلا من يشفع ليصل هذا الاب الى الاب ويمكن ان يستدل لهذه الشفاعة قول الله تعالى والحقن بهم ذرياتهم وما ألسنهم من عملين من شيء وهذا ايضا بالتفاق والشفاعة الاخيرة هو في جناس قد خاروا فحمى يعني هناك من اهل الكبائر غلب السياد ومن خاندهم نعود بالله نكون منهم ودخلوا النار فدخلوا النار في نار الموحدين فطاروا فحما فيأتي النبي ويأتي الملك ويأتي المؤمن يشفع في هؤلاء بيأخذونا من النار يعني نسمعنا الجهنميون ثم يدخلون الجنة بعد ذلك ياخذهم من مجلة أولئك فتلقي كل واحد منهم في نهر الحياة فيحيى فيدخل الجنة في هذه الشفاعة. هذه شفاعة تمام اتنونا شفاعة انها حاصرة للنبي وللانبياء وايضا بالملائكة وايضا للمؤمنين. غير ان المعتدل والطوائل انكروا هذه الشفاعة. وطبعا الذي يعني على طور واشتمر بين الناس بانكر هذه الشفاعة هو وطبعا محمود وده طبعا نتاج لفكر الاعتزال ان المعتزله يرون ان صاحب الكبيره يمكن ان أن يخرج من النار هو مخلد في النار لان تحقيق الايمان عند المعتزله والخوارج تحقيق واحد لكن يفترقان في ايش؟ اختلفان في ايه؟ اختلفان في, في الايه؟ فالمعتزلة يقولون هو بمنزله بين لا نقول مؤمن ولا نقول كافر والقوارض أجشع منهم أقوى قالوا نحن نمتح لهذا المدى فقالوا الذي يسمع الكبيرة, الكبيرة المغتاب يكفلون عليه إيه؟ وهذا الضران مبين لكن هذا من هاجه يكفرون فاع الكبيرة المغتاب عندهم فاع الكبيرة يكفرون فيقل. كافر لا يصنع عليه ولا يسمع في مقابر المسلمين ولا يمكن أن يكفع فيه أحد أنه يعطبك ظالدا مخلص في نار جهنم ولاؤ بالله والمعتدل ايضا المحصله واحده المعتدل يقول ان هو في الدنيا منزله بين منزلتين اما في الاخره ايضا هو خالد مخلد في نار جهنم ولاؤ بالله فهؤلاء انكروا الشفاعه امام الجباب لانهم لو اقروا بها قدمت الاصول التي بنوها هذه الاصول هي ها على فاعل كبيرة الوعد رعين على فعل كبيرة هذه قصور إيمانية عندهم فلو قالوا بالشفاعه هدموها لأن الشفاعة لا تكون إلا أهل التوحيد وهم اخرجوهم من دائره أهل التوحيد بضلال منهم إذا هذه الشفاعة الأخيرة كما قلت هذه الشفاعة يشترك فيها الانبياء المبطلون ويشترك فيها أيضا الملائكة والمجنون التليم عليها حتى ننتهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل حديث الصفه يقول الله لنبينا سبع اميون وسبع احسن ويبقى عن الرحيم في اخر صدر الناس وصلى لا اله الا الله لم يعمل خيرا فهذه تمام الكلام على الشفاعه نسال الله جل وعلا ان يجعلنا ويؤهلنا لشفاعه نبينا فينا جزا الله ربنا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا من العلم ونسال الله جل وعلا ان يطال مكانة الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقه بظهر الغيب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته